in law. ام لا تبكي فدمعك غالي انا من لقاء الموت للزفالي شهداؤنا في جنة وظلالي شهداؤنا في جنة وظلالي من بعد انواب الحياة الى الوطن انا عائد يا ام من ارض اليمن انا عائد يوم من ارض اليمن التي لمن من نظري والقلب الذي طار الزمن انا عائد يوم انا عائد يوم انا عائد يوم ارض جبال اضياحهم واضياحي وحملت روحي في يدي واضياحي ونسيت في يوم القتال جراحي ونسيت في يوم القتال جراحي وهدمت هجمة ضيغ من دار خشن انا عائد يا ام من ارض اليمن انا يا من ارض اليمن بالنضر والفلك الذي طغى الزمان انا يا العمياء سيرون صبر في الوغى وبلائي ومصيرهم بيدي وليس بنائي ومصيرهم بيدي وليس بنائي, بيدي وليس بنائي عار الأزيمة شر ما تعطي المحن عائد يا أم من أرض اليمن هل عالي دنيا أمه من أرض اليمن من مصر والقلب التي طارت لمن دنيا أمه هل عالي, أمه. عالي أمه من أرض کبیر تونه بدمائي في مصر او في تونس الخضراء او في الجزائر اوروبا الفيحاء او في الجزائر, أو أو في الجزائر أو أو في العراق وفي عمان وفي عدن انا عائد يا ام من ارض اليمن أنا عارف يا أم من أرضي، في القلب <سؤال> والقلب الذي قردن. العارف يا أم.